اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له